أَلَرَأَيْتُمْ مَن جَعَلَ الضَّعْفَ عِنْدَكُمْ مِّلًّا لَّسَوْفَ مَن تَن إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَاهُ أفذا تسمعون قل افلن انتم مصير ومر جعل لكم Thank you. فأزمنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوب الرهانكم فاعلموا أنني حق What? What? إذ قال له قومه لا تفر ان قارن لكم قنطغه لا تنفح لب الله لا يحب الفريحين وان تنقيما Wa zinnih